50 languages 49 49 Sí, am cal أن أتحرك. Naam, yajib an ataharak. Vatge al centre esportiu. Ana mushtarik fi nad riyadi. Ana mushtarik fi nad riyadi. Joguem a Nelعب curat alqadam. A vegades nedem. Ahyana nesبح. Ahyana nesبح. O fem moto. Au nerekab a darràjat. Au nerekab al darràjat. A la nostra ciutat hi ha un estadi de futbol. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد كذلك مسبح به ساونا كذلك مسبح به, كذلك مسبح به ويوجد ملعب جولف ويوجد ملعب غولف كي على تلابيزيو؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ يون بارتيت دا تعرض حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم لأكيب ألماني جوغا كونتر لاكيب إنجليز المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي, الإنجليزي كي من سيفوز من سيفوز لا أدري de moment és un empatiandoliandol L'àrbitre és de Bèlgica el hakam min Bèlgica El hakam min Bèlgica Ara hi ha un penal el am'ho jadu d'arba tu. الآن توجد ضربه جزاء جول هدف واحد ل هدف 1 ل